بسم الله الرحمن الرحيم ياسين سين والقرآن الحكيم إن جنبنا المرسلين على صراط مستقيم أندي للعديد الرحيم تنبر قوما ما أندر آباؤهم فهم رافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اظهارا فان لله الظالم هم مطمئون. وجعلنا من بين ايديهم ومن سداً فهم لا يبصرون وسواء عليهم إنا نحن نحجي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إلمام مبين وابدر لهم مثلا أصحاب القرلة إرجاء المرسلون لذ أرسلنا إليهم اثنين فجذبوهما فعززنا بثارث فقالوا فقالوا إنا مرسلون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 لئي لن تنتهوا لنرزمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسكلكم أجرا وهم مهددون وما إلا أعبدوا الذي فضرني وإليه ترجعون فأكدوا من دونه آلهة نبي يرد الرحمن بقر لا تغن عني, عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إِنِّي إلى الذي ضلال مبين إني أنت بربكم فاسمعون في لدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفرت ربي وجعلني من المقرمين وما أنسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزين إن كانت إلا صيحة واعدة فإذا هم يا أسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون فلم يروا أن أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرسعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحجرناها وأخرجنا منها أفا فمنه يأكلون في هذا وفجرنا بيها من العيون ليأكلوا من زملي, زملي ورامدته أيديهم فلا يشكون ربان الذي طرق النزاد كلها ومن لا يعلمون وآية لهم الليل نسبق منه النار فإذا هم مظلمون والشمت جديد مستقبل والقمر قترناه مناهل حتى آجة الرجون القديم بس سمك ينبغي لها أن تدرك القمر ونبليل سابق النهار وكل في فلسه يسفعون وآلت لهم أننا عملنا بذيتهم في الكلك المسكون وقرقنا لهم من مثله ما يغفبون وإن الله حين. وإذا قيل لهم اتقوا بين أيديكم ونا بلقوا لعلكم ترحبون. وما شك من آلة من آيات ربهم إلا كانوا عنها محردين وإذا قيل لهم مما وزفروا الله قال لذلك فروا آمنوا أنقع من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في مبين ويقولون متى هذا الرحل كنتم صادقين ما لنظرون إلا صيحة راعلة وَهُمْ وهم فَلَا فلا يستطيعون وَلَا ولا إلى أهلهم يردعون ونفق في بل إلا من الأدراس إلى ربهم ينسبون قالوا يا ويننا من هذا إن كانت الله خيحة واحدة فإذا هم جميع لديها مخضرون فاليوم لا دلنا رقص سيئا ولا دلدون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اللوم في شغل فاخرونهم وأزواجهم في على فهم فيها ولهم ما سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها فلم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان أنه لكم علوم وأن هذا قراط مستقيم ولقد أضل منكم جدلا تسيرا أفلم تكونوا تعقلون نَعْلَمُ مَا تُنْطِقُونَ يَسْلُونَ هَذَا اللَّوْنَ لَهُمْ على كَلَّ يَوْمٍ عَلَى آقَائِمٍ مَا تَدَّعُونَ عَلَيْهِمْ وَتَشْهَدُ بِمَا كَانُوا يكترون. وَلَوْ ولو نجاه لما على مكانتهم فما استطاعوا مبين ولا لو دعوا ومن نؤمنوا ننفسوا بالغيث فلا يعقلوا وما علمناه الشيخ وما ينبغي له مبين لينبر من كان حيا ويحق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 فالذي جعل لكم من السجر تطررنا عنهم فإذا أنتم منه الَّذِي أولئك الذي خلقت نماوات والأرض بقابل على أن يقلق لهم بلى وهو الخلاق العظيم إنما أنه إذا فَتُمْحَانَ الَّذِينَ لَجْمِيمَ لَكُوْتُ كُلِّ شَيْخٍ وَالْلَيْنِ